إن عتَدنادِكافِرين ساس لَ أأَغْل لَ وَسعيير إِ الأذرَر يشبون مِن كَأسٍِ كانَ مزاجُه كافُور عي إن يَشروا بِعباد الله يفَجرونَا تَفجير يفُونَ بِ أذْرِ وَخَفونم كانَ شَعو مستتقير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 وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ غِلَامُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ 124. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 125. عينا فيها تسمى سلسبيلا 126. ويطوف عليهم ولدان مخلدون 127. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 128. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 113. عاليهم ثياغ سندس خضر وإستبرق 114. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 115. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا 116. إنا نحن نزلنا عليك 114. فاصبر لحكم ربك ولا قطع منهم آثما أو كفورا 115. واذكر اسم ربك ذكرة وأصيلا 116. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا 117. إن هؤلاء يحبون العاجلة واذرون وراءهم يوما ثقيلا 118.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 والظالمين عد لهم عذابا اليما